فقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت قبورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها في عليه سيجزيهم بما كانوا يفسرون وقالوا ما في بطون هذه الانعام قارصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم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 والزيتون وهم ما لمتشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أتمر وأتى حفه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأعوام حمولة وفرشاة قلوا أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدل مبين